بل كذبوا, بالحق لما جاءهم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أ ينظروا يعفروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها, كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها اتينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصره وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به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 فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد من للخير الخير معتد مريب الذي جعل مع الله لهن آخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا